تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر، الذين. T mi nu